ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقنا قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم فوربك لنحشرنهم والشياطين ملنحضرنهم حول جهنم فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ذَبَحْثِيَا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِّيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ من نجي الذين اتقوا ولذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا, للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا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 كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مبدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم غدا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 الرحمن ولدا وما ينبري للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عداه لقد أحصاهم وعذهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا